وَبَسَتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثورًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ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 تخيرون ولحم طير مما يشترون وحور عين وحور عين كأمثال لئل إن مكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا لقوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح منذود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وحلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد الظالمين يحمون لا بارذ و لا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصعون على الحِت العظيم وكانوا يقولون أَإِذا متنا وَكُنَّا تُرَادُوا وَعِرَاضٌ مبعوثون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقاطي يوم لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشارئون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين فَلَقَلَّاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأيْتُمْ مَا تُنونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُ لَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى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 فَقَالتم تفكرون فظلتم تفكهون, تفكهون اننا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون افرايتم الماء الذي تشربون أزلتموه من المزن، أهلتم؟ أزلتموه من المزن؟ أم نحن المزيلون؟ لون شاء وجعله أجارا، فلو لا تشكرون، أكرويتم؟ شجرتاهما اانتم شجرتها؟ ام شئتم شجرتاهما نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاع للوقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فبهذا الحديث أنتم متهورون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن يرموا اليه منكم ونحن اقره اليهمكم ولا كن لا تضرون فلولا ان كنتم غير مثيلين ترجعونها ترجعونها ان كنتم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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزولهم من حمين وتصليت تحيي إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم